السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا بإذن الله. طيب. هذه هذه معه موضحة في الأذهان مقررة ومر معنا حديث جبريل المشهور فيه تقسيم الدين إلى ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان. لكن إذا أطلق الإسلام وحده أو الإيمان وحده أو الإحسان وحده شمل كل واحد مما يطلق شمل ما لم نذكر. فالإسلام إذا ذكر وحده دخل في الإيمان والإحسان. والإيمان إذا ذكر وحده ودخل في الإسلام والاحسان إذا ذكر أحدا ودخل في الإسلام والإيمان. ما أهل الذوات معناه استذاف الجاني توريد ونسيان ذروه الطاعة من التلف قال الله تعالى ومن أحسن كينا من أحسن وجهه لذات قال تعالى من وجهه إلى الله وعنه ونهض من في الإسلام قال الإسلام لا إله إلا الله وحده ورسوله صلى الله عليه الإسلام قال الإسلام لله التوحيد إستوحيد فلنقياد له بالطاعة الإسلام في مقابلة الإيمان يطلق على الأعمال الظاهرة يطلق على الأعمال الظاهرة ولذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شهدت لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقرار. وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لكن هذا الإسلام الظاهر لا يقبل عند الله ولا ينجو صاحبه في الآخرة إلا بقدر من الإيمان الباطن بقدر من الإيمان الباطن وكذلك بقدر من الإحسان فالاستسلام الله للتوحيد وأن القياد له طاعة والبراءة من الشرك واحد فضل ما يعني الإسلام يذكر واحد اهو دون أن يقابل بالإيمان والإحسان يدخل فيه الدين كله ما الدليل سيذكر الآن انواعا من الادله إن الدين عند الله وفي آخر حديث جبريل اتاكم يعلمكم دينكم بعدما ذكر الإسلام والإيمان والإحترام. الإسلام والإيمان والإحترام هي الدين. وإن الدين عند الله الإسلام. فض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلا إسلام ولا إيمان ولا إحترام عليه وسلم: أفضل إيمان الإسلام إيمان داء. فقال بالله. فض. ومر معنا أيضا في أدلة لم نذكرها المؤلف الرحمن الله تعالى أن الصلاة إيمان وما كان الله لوضيع يعني صلاتكم لبيتي المقدسة ثم الله الصلاة التي هي ظاهر شيء ظاهر والتي هي من أركان الإسلام صنع الله عز وجل إيمان ثم الله عز وجل إيمان و قيام ليلة القدر من الإيمان وقيام رمضان من الإيمان والصوم من الإيمان فكل شريعة من شراء الإسلام ما هي إيمان نعم صبير ما على ذلك الحديث للأرضية لنصبع مئساً والصير الجوال في كل مصببات ومصببات في حديث في, حقيقي في, حقيقي في, حقيقي في, حقيقي في حقيقي. هذا ما اتقى الإسلام الله الله من في مقابلة الإيمان سيد تذكرون حديث واحد عبد القيس لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بوحدي غير خدايا ولا ندامة فقالوا يا رسول الله إننا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كثار مبر وإن لا نستطيع أن نخلص إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة فأمرهم بالإيمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قال الله ورسوله أعلم فقال لهم شهادة أن لا إله إلا الله يفسر له الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة ويتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤد الخمس من المغلم ففسر له الإيمان بما تسر به الإسلام لأن حديث عبد القيس أن فيش الإيمان في مقابلة الإسلام فإذا ذكر الإيمان دخل فيه الدين كله وإذا ذكر الإسلام دخل في الدين كله لكن لما تتكلم عن الإسلام الذي هو مرتبة من مراتب الإسلام يفسر بالأركان الغمس لما تتكلم عن الإيمان الذي هو مرتب من مراتب الإسلام لما تتكلم عن الإحسان الذي هو مرتب من مراتب الإسلام إذن يبني عندي الإسلام العام والإسلام الخاص الإسلام الذي هو اسم للدين والإسلام الذي هو مرتبة من مراتب الدين نعم قال رضا الله عليه وسلم دونية السلام على فرق فذكروا أنه وإذا أحنا مبتل الحجة على قوت الله رفيا وحسوها من حيث ما عدوا شهدين ينزل فالجوال لا ينزل العرب في السيء إلا إليهما قال رضا الله تعالى إنما المؤمنون الثدينا نرموا بالله ورسوله عليه رضا الله عليه حتى يجعل أذار الله إن الله وأنه رفع ما لن أهل هو عدود وقلت الثالثين فيه ما الذي يجعل الله إن الله فالجواب الله أن هو الله لا, لا إله إلا الله يعني لا معبد بحكم إلا لازنا لا نفيرج تحتاج خبر ولا تحتاج شيء تحتاج فين خبرها هنا مقدر خبرها مقدر لا إله حق إلا الله لماذا جاء التقدير لا إله حق الإله كلمة إله لها معنى وكلمة رب لها معنى حصل خلل عند بعض الفرق الإسلامية في معنى كلمة إله ففسروها بمعنى كلمة رب فلما فسروا كلمة إله بكلمة رب قدروا خبر لله النبي خطأ ثم تصوروا أن كلمة إله تساوي كلمة رب في المعنى فلما تصوروا ذلك كان خبر اللي قدروه مناسب للتصور الفاسد اللي عنده فلما تسألوا إيه خبر المقدر يقول لك كلمة موجود يعني لا إله موجود إلا الله تقول له إزاي فئة لها أخرى موجودة غير الله فلها تلكفار جيد وتسمى آله عندهم يعبدونها ولا لا و لما تسلّطت العون على بني إسرائيل قا ويذرك وأليهك في القرآن ويذرك وأليهك ففي آله الأصفار موجودة ولا مفيش لكنها آلهة بالحق ولا باطل، باطل، فلما تدقوا لهم موجود لا إلهة موجود إلا الله هذا غلط في آلهة موجودة غير الله لكنها باطلة يقول لك لا إله يعني رب ولا رب موجود إلا الله يقصدون بالرب الخالق من العدم يبصر العضاقا عندهم كالتالي لا خالق من العدم إلا الله العضاقا كده صدق لكنها ليست معنى لا إله إلا الله ليست معنى لا إله إلا الله لأن الاعتراف بالله بالخلق لا يسروا العبد في الإسلام اليهود الآن إذا سألتهم من خلق العالم قالوا الله بل اليهود يقولون لا إله إلا الله فليست المسألة إنك تعترف لله بأنه الخالق أبو لهب أبو جهل لو سألته من خلق خلق الله ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون خلقهن العزيز العليم فليس في القضية أنك تعترف الله بالخلق أنا لا أظن ان في أحد في العالم يعني جماعة كم كده في العالم تنكر أن الله خلق الكون حتى الملاحظة الشيوعيون، إنما هو إنشاء نظرية لكن عند الواقع والاختبار شيء آخر يعني هو يخانف ما سلطرده يعني أحد الشيوعيين يقول تأملت بنت الصغيرة يوما فنظرت إلى أذنها فتعجبت كيف تعمل الأذن كيف تلتقط الصوت وتترجمه كيف تعمل الأذن فكدت أجزم أجزم بوجود خالق ثم طرفت هذا الوشو يعني هو إذا انفطرته فيها فليست القضية مع الرسل والكفار في الاعتراف لله بالخلق لا قضية في الاعتراف لله بأنه هو الذي يستحق وحده العبادة وأن أي معبود غير الله فهو معبود بالباطل ولذلك يأتي إني أخاف عليكم عذابا نعبدوا الله واتقوه واطيعوه. اعبدوا الله ما لكم من النار أي رسول يأتي اعبدوا الله ما لكم من النار هم يعرفون الله وعسون خالق بل كانوا يقولون للرسل أنت تكذب على الله لو شاء ربنا لأنزل ملائك يقولوا كذا ولا هم يعترفون بوجوده وأن له ملائكة وأنه لو شاء ربنا لأنزل ملائكة وانتكذب على الله أجعل الآلهة إلهان واحدا لما قالوا لما قالوا لما قال لهم نبي عبد الله وحده ولا شريك له قالوا أجعل الآلهة إلانا وحده إن هذاج موجود غلط هذا الغلط في التقدير بناء على تصور فاسد عندهم أن إله تساوي الخالق من العدم كلمة إله ليس معناها هذا صحيح من لوازم معنى الألوهية أن يكون خالق من العدم وهذا حق لكن ليس معنى الاله إنه الخالق من العدم معنى إله إنه المستحق للعبادة وحده دون سواه وهذا الذي يستحق العبادة وحده دون سواه إنما استحق ذلك أنه الخالق من العدم والرازق والممد بأنواع النعم إلى آخر معانى الربوبي إذا لا إله إلا الله تساوي؟ لا معبود بحق إلا الله والإله هو المستحق للعبادة لا إله إلا الله؟ لا ركنان هذه الكلمة هذه الجملة ركنين الركن الأول نفي لا إله الركن الثاني إثبات، إلا الله بالرقل الأول تنفي استحقاق العبادة عن كل أحد غير الله بالرقل الثاني تثبت العبادة لله وحده بلا شريك. واضح؟ هذا معنى لا إلهاء إنه وهذا الذي ينبغي أن يقوم في قلبك وأن يقوم في جوارحك تجعل عبادة غير الله تنفي العبادة عن كل أحد الخاص بالله والرهبة منه والتوكل عليه أعمل القلوب والرجاء في ما عندهم والرثبة والرهبة والخشية والخشوع والإنابة والاستغاثة والاستعانة كلها تكون لله وحده ولا شريك له إذا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله والإله والمستحق العبادة وحده دون سواه كل عبادة سواه كل عبادة تصرف لغير الله هي عبادة باطل أو كل معبود الله هو معبود الباطل والإله المستحق العبادة لاختصاصه بالخلقي والرزقي والتدبيري والإملاد بالنعم سبحانه شروط لا بأي مر معنا مر معنا أن كلمة لا إله إلا الله لها ركنان ركن النفي وركن الإثبات صح ركن النفي وركن الإثبات النفي لا إله إثبات إلا الله والنفس يمت إحقاق العبودية أناي أحد كائنا من كان ويجعل هذا الحق ثبتا لله عز وجل وحده مر معنا معنا لا معبود بحق إلا الله طيب العلم بمعنى هن سين وإستان حق <تصفيق> الثاني في اليقين قبل اتمام الكلام ننبه على نقطة المراد بهذه الشروط أن تتحقق في العبد وإن لم يعلم عددها يعني أنت قد تأتي لشخص صالح من أصلح الخلق وأتقاه وأبعادهم عن الشرك وأقوامهم في توحيده ثم تسألوا ما شرط لا إله إلا الله قلت لا أدري قل له هي سبعة قل ما أعرف له سبعة ولا واحد لكنه يحققها في ظاهره وباطنه هذا هو المطلوب يعني التحقيق يعني قد الشخص يحفظها ويعرفها ويشرحها ولكنه يهملها هذا لا ينتفاجه فلا تظن الله نحن مش عارفين كده خلاص الناس راحين رحلين كده لا لا. هم عاجة أن تكون هذين الشروط متحققة فيه وهذا شيء اصطلاحي اسميتها بالشروط وعددها سبع هذا أمر اصطلاحي ولذلك قد تجد آخر من هذا العلم يصبحها إلى ثمانية فقد تجد آخر يجمعها في أقل من ذلك قد تجد آخر يزيد ثم الثمانية كثير وقد تجد آخر يعبر عنها بالركم هذا شيء اصطلاحي المهم أن الإنسان إذا حققها وجمع مع ذلك العلم الذي يستطيع أن يبلغه ويعلمه فهو نور على نور. أما إن حققها ولم يعلم هذه الأمور يعني لا يحسن التعبير عنها ويحققها فلا حرج عليه أبدا. هذا التنبيه أو لتبيه الثاني أن المراد بالانتفاع بها في هذا المقام، انتفاع في الدنيا والآخرة. انتفاع في الدنيا والآخرة. أما الانتفاع في الدنيا فقط. فهو حاصل للمنافق المنافق يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله كذباً ولا يقين عنده ومرتاب جيد ومع ذلك ينتفع بها في الدنيا في بجملة المسلمين يارثوا منهم ويرثون منه يتزوج منهم ويتزوجون منه كن معصوم الدم والمال جيد وإلا لو صرح بكفره وبقي عليه فهو إما أن يكون إما أن يدخل في ذمة المسلمين أو يقتل ودخوله في ذمة المسلمين لا شك هي مرتبة أدون المرتبتين لو أسلم نفاقا أقصد في عاد في أمر الدنيا الظاهر الذي يسلم نفاقا ويأتي بالإسلام الظاهر حاله في الدنيا أكمل من حال الذم إذا المنافق ينتقى له الدنيا ولا لا ينتقى ينتف أما هذه الشروط التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى يريد بها الانتفاع في الدنيا والآخرة طيب التفضل الثاني <تصفيق> اضافة القلب لها الثاني الانتياس لها أخوة وضاقها تضاقع القبول لها السباة وضاقها اليقين والقبول اليقين والقبول بينهما تلازم بينهما ثلاث وبعض أهل العلم يذكر أن أكثر أقصد الانقياد والقبول الانقياد والقبول بينهما ثلاث الانقياد والقبول بينهما ثلاث وبعض أهل العلم يذكر أن الانقياد أظهر في عمل الجوارح والقبول أظهر في عمل القلب، يعني كل قبول يحتاج إلى انقياد كل انقياد يحتاج إلى قبول لكن الانقياد أظهر في عمل الجوارح والقبول أظهر في عمل القلب وبعض أهل العلم يعكس القضية كذا من قياد بالقلب والقبول ألفق بالجوارح الأمر سهل لأن ليس هذا آية ولا حديث يعني التعبير بقبول وتعبير من هذه عبارات استلاحية لا تشغل نفسك كثيرا به عبرات اصطلاحية لا تشغل نفسك كثيرا بها المهم تركز على المعنى المهم تركز على المعنى فالمطلوب منك أن تشهد ألا إله إلا الله محمد رسول, رسول الله صادقا مستيقنا غير رشاك ولا متاب وأنك تلتزم اتزاما عاما بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنك تسلم ظاهرك وباطنك لله عز وجل تغضع تذل وتنقاد لله عز وجل والرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب طب الضالث والإرضاء فينا الثالث والسفق للضحيح الغجل لذلك الثالثة سابع أن حقت لها ولا فيها والموالات والمعاملات لا أدلة. فضل ما ذلهم استطاع إن كبروا الدوافع والوعاء إلا أن شهدوا بالحق. أي إلى لا إله الله. يعني إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الشهادة بالحق في قول بعض المفسرين. الشهادة لا إله إلا الله. هم يعلمون. إلا أن جل القلب الذي لا وهم يعلمون. يعرفون هو يعلم وهو يعلم. هذا العلم الذي في القلب قد يعجز الإنسان عن التعبير عنه. جيد. قلنا قبل قليل عجز العبد عن التعبير ليس معناه عدم فصول العلم بلا إله إلا كلامي فعجز العبد عجز أمي عجز أمك ستي ستك كثير من الأعوام يعجز عن التعبير بأبارات سليمة عن هذه المعاني عجزه عن التعبير ليس معناه أن هذه المعاني غير متحققة في التنبه لهذه المعاني. نعم صد ما لين السواق يعلم من كذا والسنة؟ أن ورث الله أحداً إنما المفهوم الذين آمنوا وجالن ورضوهم ثم لم يأتوا إلى قومه ولا يحضروهم. فقال ابن عمر عليه أشرب من ذلك السباع وأنا من رضو الله لا إله إلا هو <تصفيق> لاحظوا ان كلمة العلم وكلمة اليقين الكلمة جاء لفظها ومعناها في النصوص اللفظ والمعنى طيب. ولذلك لا تجد اشكال في شرحها لان اللفظ والمعنى موجود طيب ما تريد استراف تعالى في الصغير ونوصة هذا عبر عنه الشيخ بالانقياد ولذلك تجد الإشكال في الشرح والاختلاف في حقيقة معناه وفرق بينه وبين القبول القياد والقبول ولذلك أقول لك لما تجد إشكال لا تشغل نفسك باللفظ ركز على المعنى المطلوب أنك تسلم واحرا او لله عز وجل نعم ماذا قال الله تعالى او الكبر غطى الناس وبطروا الحق بطل حق رده. او يرد الحق لا يقبل سياس كلمة القبول تفسير بالعكس جيد؟ نعم الى خوف تعالى أنه كانوا بالقيمة لهم الله يستفكرون ويقولون أنه إذا جدار قولنا كان لجائل مجدون فقال الدنيا قبار عز أسمن مثل ما بعث الإجاب منه من المناوريين كانت للغيث الكثير أفضل. فكان منها نقية قبلت المال تأثثت بالكالة والدفة الكثير وكان منها أجارب أن الله ما تأثع برض من الناس تجرب وترعب وأصاب إذن طريقة هي قعام لا تنزق ولا تنزق فذلك مثل هذا حديثه بموسى الأشعري مثل ضرباه النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل عظيم واضح الناس إلى طوائف ثلاث وهذه الطوائف الثلاث في الجملة تنتهي إلى نوعين نوع قبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نوع لم يقبل طيب نأتي <تصفيق> بطرات من أستاذ والسنات الدورة الضربة الله الله هذه الشروط السبعة حسد ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وذكر ادلتها والأدلة واضحة واضحه مبينه فيها ان شاء الله تعالى